أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدا وكم أولياء تنقل إليهم بالموادة وقَد كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَاؤِكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبْطِغَاءٍ تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعلهم منكم فقد ظل سوا السبيل إيثقواكم يكون لكم أعداء أو يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وادون وتكفرون لا توفعكم رحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقاتلن ولا يقاتلننا اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم